فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا أ ن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فاقامه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 واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا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 حتى إ ذ ا س ا و ا بين الصدفين قال و انفخوا حتى إ ذ ا جعلوا نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما استطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا ل ه ن ق ب ا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 وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا أي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 ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها, خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان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 اسماء الله و ا ح د ف م ن كان يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا بسم الله الرحمن الرحيم الله آفها يا عين صالح ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا إ ذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهل العظم مني واشتعل ا ل ر أ س شيبا ولم أ ك ن بدعائك ربي شقيا و إ ن ي خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آ ل يعقوب و ج ع ل ه ربي رضيا يا زكريا إ ن ا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب ان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 ف أ و ح ى إ ل ي ه م أ ن سبحوا ب ك ر ة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا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 ا ت ب ذ ت من أ ه ل ه ا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ف أ ر س ل ن ا إ ل ي ه ا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن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 ذلك عيسى ب ن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن سوف يكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أ س م ع بهم و ب س و م ي أ ت و ن ن ا ل ك ن ا ل ظ ا ل م و ن ا ل ي و م في ل ا ل مبين و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل ح س ر ة إذ قضي ا ل أ م ر وهم ف ي غفلة و ه م يؤمنون لا نحن نرث ا ل أ ر ض و م ن ع ل ي ه ا و إ ل ي ن ا ي ر ج ع و ن و ذ ك ر في ا ل ك ت ا ب إ ب ر ا ه ي م إنه كان ص د ي ق ا ن ب ي ه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 موسوعه د ك ص ر ا ط ا س و ي ا يا أبت ل ا ت ع ب د ا ل ش ي ط ا ن إن ا ل ش ي ط ا ن كان ل ل ر ح م ن ع ص ي ا يا أبت ه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 الأيمن وقربناه م و ا و ع ه ب ن النابلسي ه م ر ح م ت ن أخاه هارون ن ل ل ك ل و م الاسلاميه ل إ ن ك اسماء د الله و ع د ا ل ح س و ل ن ا نبيا وكان ي أ م ر أهله بالصلاة و ا ا ل ز ك ة و ك ا ن ع د ر ب ه م ر ض ي ا واذكر في ل ك ت ا ب إ د ر ي س إنه كان ص د ي ق ا ل ف ع ن ا ه م ك ا ن ا ع ل ي ا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 فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع و ا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إ ل ا من تاب وامن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة ولا ل ي ظ م و ن ش ي ئ ا ج ن ا ت عدن ا ل ت ي وعد ا ل ر ح م ن ع ب ا د ه ب ا ل غ ي ب إنه ك ا ن وعده م ت ي ه لا ي س م ع و ن ف ي ه ا ل غ و ا إ ل ا س ل ا م ا و ل ه م رزقهم ه ف ي ا بكرة و ع ش ل ا ت ل ك ا ل ج ن ة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 رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ف ا ع ب د هل واستبر ع ب ا د تعلم ه هل ت له سميا ويقول الإنسان ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا ا و ل ا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ويقول الإنسان أيذا ما ا و ل ا يذكر الانسان و َ انا َّ خلقناه َََُْ من ِْ قبل َُْ ولم ََْ يك َُ شيئا ًَْ فوربك ََََِّ لنحشرنهم ََََُُّْْ والشياطين ََََِّ ثم َُّ لنحضرنهم َََُُِّْْ حول ََْ جهنم ََََّ جثيا ِِّ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 どういうことですか ننجي الذين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أ ف ر أ ي ت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا وولدا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أ ن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أَنْ يَتَّخِذَ و ل د ان وَمَا ي يتخذ ي ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ا ل أ ر ض وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال هدا أ ن دعوه ا ل ر ح م ن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إلا لقد أ ح ص احصاهم ه م وَعَدَّهُمْ عدا لَقَدْ أ وعدهم عدا وكلهم آ ت ي ه يوم القيامه فردا <تصفيق> وكلهم آ ت ي ه يوم ا ل ق ي ا م ة ف ر د ا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ف إ ن م ا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قر هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا